بسم الله الرحمن الرحيم بنافي خوايب مهربان ألف لام ميم باء ألف لام ميم دخوين دريتوة تلك آية الكتاب الحكيم أم آياتنا لا تكاني قرآن فر لحكمة دانية هدى ورحمة للمحسنين هؤلاء رنمونيو بزيين بوتاك كاران الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون اواني کنویش بزي أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لا سر نمونين لا يوم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُذُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ هنده لخلتشيه اقصو باس بيهود دكره وك افسانو <متشف> وَإِذَا اي بنزاني آيَاتُنَا لرايق اخواق ومرابكات ورايق اخوا دكاتجاي قالته ولا قرتي او انس زاي في أذنيه وقرأ فبشره بعذاب أليم وحرکاته ایت کان ئێمەی بەسەردا بسد بخویند رتوا رو ورده جری بخو گورزانیه و هر وقت بیستبن یا هر وقت هەردوو جو اسکیدا قریب به دی ای محمد صلی الله علیه و سلم مش بە بدری بس ز سخت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعیم ایگو ئەوانەی اوان هێناوە و کردەوە یان انزام داوا بو اوان بحشتان فرناز پر پرناز و نعمت قالدین فيها وعد الله حق، وهو العزیز الحكیم حتا حتا ادمین نواتی آیا او بلینی ای چی راست لخواوا و هر او قال قَسَمَ السَّمَاءَ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَفِي هَا مِن كُلِّ ذَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا نحن فيها من كل زوج كريم خوا آسمان كاني دروس كرد و ببه هيد كولكو أستوني كأي و بي بي ولا و زويدا شاخاني لنگردا كتاوي داناوا بواواي نتان لرزيني و نزولي لجرتان دا لهمو جور زيندوري چيته دا بلاو كردوتاوا ولا آسمان و باران من باران دوا وهي او باران والزاويدا همو جوارا روكيتي با کل قدوان معرواند هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين اما اي باز كرا درس كراوي خوايا اوان اي درس كردوا بل كستم كران لجمرئيتي أشكردان. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. سؤال بخوا براستي تدان يحكمت من داب لقمان. وە پێمان وت سوپاسی خواب بکە جا هەر کەس شوکرانە بژێری خوا بکات ئەوە بێگومان شوكرانە بژێری بۆ قازانج و سوودی خۆی دەکات هەر کەسیش ناسوپاسی کردبێ زیانی بەخوا نەگەیاندووە ئەوە بێگومان خوا بێنیازی سوپاس کراوە اذ قال لکمان لبنه وهو یەعیڵه یا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أي محمد صلى الله عليه وسلم باسي أو كاتبك لقمان بكرة كيوتك آموجگاري دكر وتي أي كرة شيرينكم هاو بج بوخوا دامنه چون كبرازتي هاو بج دانان بوخواستمه چيزوار گوره وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ وَفَرْمَان مَانْ دَعُوا بە چاچی حل لەگەڵ کردن لگل دای کو هەڵی ئەگرێ بە دای چی دا حلی جانی پی لاواز دا بی لاوازی دوای لاوازی و بڕینەوەی لشیر شیر لە دو سالی و و فرمان من با آدمی دا کس گزاری خواو باو کودای کد بکا تنها بولای من گران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 ئەو فەڕی هەولیاندا لەگەڵت بۆ ئەوەی شتێ بکەیت بەهاوبشی من، کە هیچ زانیاریەکت پێیننییە ئەوە جۆراییان مەکە، بەڵام لە دنیادا زۆر بە ساچی هاوڕێەتیان بکە، و شوێن ڕێگای کەسێک بکەوە کە بە دررسوەزی گەڕاوتەوە بۆ لای من، لە دوا ڕۆژدا تنها تەنها بۆ لای منە،جا هەواڵتان دەدەمێ بۆ کردوانی کە کردو یابوون یا اینها. تَكُن مِثقال حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ فَتَكُون فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَٰذَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لُقْمَانُ وَتَأَيَّكُرَشِيرِينَ كَم بَرَاثِتْ تو أَغَرْشِشِي تَوخَرْتَلَيَ چِشْبِيت لناو برد اغدا يان لنهو آسمان يان لزويد دا بيت خوال قيامت دا هيني براستي خوال وردبينو آقادار يا رني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور أي كرشيرين كم نوێش بەجێبێنا و فرمان بكبتاکە و برگریب کل لە خراپە گرو بآرام با بلسر لەسەر هەر بڵاو یک تو شدێ بێگومان او لەو کارە گەورانەیە کە خوا پێویستی کردووە ولا تصاع خك للناس ولا تمشي في الأضض مرح إن الله لا يحب كل مختال فخو رول خلق ور مجی راو بکش و زاو مرو بزویده تون ک براستی خواهیت خو بە چی شنازی کری خوژنایه. و فی مشیک و غضب من صوتک، این انکر الاصوات صوت الحمير. ولرویش تندا مام و ون دیبه نه هواش نه بحاله دن نزم بکروا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 ولا كتاب منير آن تانز آن تانزاني وكبراستي خوار ميهنا وبوتان أويل أسمان كانوا أويل زوي داية ونعمتكاني بفراوانين رشت وبسرتان دا سديارو أشكراو سبنهانو ناديارة هند إلى آدمي مزاد لودم قالي دكار لباري خوا وا ببهذانيار يعيار منونيك يكتب يشرن كروا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَكَاتِي بَيْعَمْ بُوتْرِي شوئن أو دلیل نخیر بالکو یا مشوان او آینده کوین کباو با پیران مال سریبون اگر چی شیتام بند بکات کات سزای زای آگری هدجر سای دوزخ. و یسلم وجه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقا وإلى الله عاقبة الأمور هەر کەسێک بەڕاستی ڕووبکاتە اخوا خۆی بداتە دست خواو چاکەکار بێ لە گوفتار و کردارە ئەوە بێگومان دەستی گرتووە بە بەهێزترین دەستەجیرەوە و سەرەنجامی هەموو کارێك تەنها بۆ لای خوایە ومەن کەفەڕ فلا یەحزنک کفڕه ئلینا مەڕگعهم فننبئهم بما عملو إن الله عليم بذات الصدور وهركز بي بروابو بابي بروايه كي خفت بارد نكات قرانا ويان تنهابو لي ايما ان ذا حوالي اند ديني بو كرديانا براستي خوا بويل ناود لكاند دا اغا دارا نمتعهم قليلا ثم إلى عذاب غليظ کمی نازو نعمتی هم پیدا دین لدنیا دا لپاشان ناتاری هم دکن کبرون ناو سزای سخت ولا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لیاقولن الله قل الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون سوین بخوا اگر پرسیاریان هم لیبکی چه آسمان کانو زوی درست کردوا بێگومان دڵێن خوا ای محمد صلی الله علیه و سلم بلی سپاس بو خوا کدان بو راستی دادنین بلام زور نازانن لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ هر هی خواه اویل آسمان کانو زوید آیا براستی هر خواه بین یازی ولو ان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 حو دریايتر دوای او ی باز کرا به بیت به مرکب وتوزان را و کان خوا دوای نین تواونا بن درست ما خلقكم ولا باثکم إلا کنف واحد ان الله سميع بصير درست کردنی هموتان لسرتا و زندو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 بما تعملون خبير ايا نذاني وكبراستي خواش ودكات بناو روجدا والروج دكات بناو شودا وخول مانج رام هناوا هر يا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من ذلك الباطل وان الله هو العلي الكبير املا بر اويكه بيغمان تنهاخ واراست اوحقا وبراستي اويها واري لذا بطالنا الفُلك تجري في البحر بنعمة الله ليرىكم من آياته إن في ذلك لا لكل صبار شكوى آن تزاني <تصفيق> وندي وا ككشت فضل خوادر لما دا كباس كراتن بالجهة وهموا آدم شكرا بجير وإذا غشهم موج كظل لدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم إلى البر فمنهم قتصد وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ ختار كَفُوءٍ وَهَرْ كَاتِ لَدَرْيَادَ شَفُولِهِ چِي وَكْ هَوْرَكَانْ دَا يَمْفَوشِهِ ترسي نقومبوني هم ببه هاوار لخواده کندل سوزانه هربو او ملکز دبن انزا كاتِ خوارزگاری کردن بووشکاني او ساهنده چيامامنا وندیا هەندێکی تریان کافر و دان نانێ بەچاکەی خوادا کەس نیشانەکانی ئێمە ئینکار ناکات جگە لە پەیمان شکانانی ناشكر و یا یها الناس اتقو ربكم وخشەو یوما لا یجزی والد عن ولده وَأَخْشَوْا يَوْمَ لَا يَجْذِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَاذِ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ای آدمی خوب پاریزن لطولی پروردگارتان و لەو روجش بترسن هیز باوچی تاوانی رولکی هەڵناگرێ و هیز ڕۆڵەیەکی چی لە تاوانی باوچی هەڵناگرێ بێگومان بەڵێنی خوا حق و راستا با دنیا حل تان نخلتینه و با شیطانی فریودر ببیانوی بزیو لیبردونی خوا نتان خلتینه ان الله عنده علم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 و هر خوا باران دەبارێنێ، تەنها تنها دەزانێت دا زانه باوی لمن دالدانی دا و هیچ کەس نازانێ سبینه لە هاتو دکات و هیچ کەس نازانه لە چ شوێن دادم ری، براستی خواه زانه او آگه